إليه مرد علم الساعة وما تقول من ثلاث من أكمالها وما تحمل من منفا وما تضع في الله بعلمه ويوم كما منا من شهيد وظل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من معيد لا يسأل الإنسان بالنسبة يقول الظنور ولئن أبقناه رحمة منا من بعد الله مسته ليقولنها باري بل يقولنها فلا ننبئن الذين كفروا بما ولا عنهم ولا نريضنهم من عذاب غير وإذا أنعنا على الإنسان أحرضنا شمبنور علي بن علي قل اريت منك إنه الحق أولم يكفي ربك أنه على كل جيد جيد ألا إنه من لقاء